ثقيمون وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات ولرب وَكَانَ اللهَّهُ عَمِيمًَا الحَكيِيمًا ل يُدْخلَمُومنينَ وَْمُومِنَاتِ جََّّات يُدْخِلَ المُومِنينَ وَمُومِناتِ جََّاتٍ تَجرْمِن تَحِهَ لَهَارُ خَالدينَ بِهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ويعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بالله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بقرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا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 بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ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 قل لن تتبعونا كذلكم قال مِن من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْعَرَبِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ عَلَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَ لَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ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 لقددْ رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُومِنينَ إذْ يبَيعُونَكَ تَ تحتَ الشَّجرَةِ فَعَِمَمَا فِي قُلوبِهِم فَأَن زَلتَكينَةِ عَلَيهِم فَأَنزَلَ السَّكينَةِ عَلَيْهِم وَتَابَهُم فَتحم قَربَهُ وَمَغاانِ مَ كَثَتَ خذُونهاَا وَكَانَ اللهَّهُ عزيِيزَ الحَكيِيمَا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 وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا دُبُرَهُمْ مَا لَا يَجِدُونَ وَنِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 ولساء مومنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 وَكان اللهَّهُ بكُلّ شيءَي إن عليمَا نقدَد صَدَقَ اللهَّ رَسولمُ الرُؤِْيَا بِالحَقِّلَ تَدخُل المَسْجدحَرَامَ إِ شَ الله مآامِنين محلَلِّقين روسَكُمْ محَلّقِين روسَكُم وَمُقَصرين لا تَخافون.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 سيماهم في وجوههم من تر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع نفرج شطأه فآزره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار